وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدم مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبه فلما لا يعتبرون بها وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوزا للناس مع ظلمهم فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله وإنه لقوي العقاب للمصدين على كفرهم إن لم يتوه ففي هذه الآية الكريمة بيان تجبر الكفار ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي يطلب منك كفار قومك استخفافا واستهزاء أن تعجل لهم العذاب قبل أن يطلبوا العافية والإمهال وذلك لشدة كفرهم وتكذيبهم وعنادهم وقد خلت من قبلهم المثلات أي يستعجلونك بالعذاب والحال أنهم يعلمون الذي حل بالأمم المكذبة من قبلهم من العقوبات ولكنهم لم يتعدوا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أي وإن ربك يا محمد ذو عفو وتجاوزا وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون في الليل والنهار. وهذه المغفرة إذا تابوا ورجعوا إلى الله ولما ذكر ربنا جل جلاله فقال وإن ربك لدى مغفرة للناس على ظلمهم قال وإن ربك لشديد العقاب أي وإن ربك يا محمد لشديد العقاب لمن أصر على ظلمه فيعاقبه على ذلك في الدنيا ويعاقبه في الآخرة وقد يعاقبه في كل الدارين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا بالله تماديا في الصدود والعناد هل لا أنزل على محمد آية من ربه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 عن الكفار أنهم طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طعنهم في الحشر والنشر ثم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبين ثالثا وهذا هو المذكور في هذه الآية ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه اي يقول الكافرون من قومك يا محمد أو أن يقولون هذا عنادا وكفرا واعتذارا عن الايمان يا محمد هل لا انزل عليك معجزه من ربك تدل على نبوتك وفي سوره الفرقان والاسراء والمعراج ايات في هذا لولا لا أنزل مالك ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فتعسف الكفار كان متنوعا ولذا ربنا جل جلاله لقى نبيه ما يقول فقال إنما أنت منذر أي إنما عليك يا محمد أن تحذر قومك من عقاب الله إن أصروا على كفرهم وليس عليك هدايتهم ولا انزال الآيات التي يقترحونها ثم قال ولكل قوم هاد أي ولكل أمة رسول يدعوهم إلى توحيد الله ويعلمهم الخير فيهتدون به ولذلك في كل زمان وفي كل مكان أعداء الرسل ينتقدون الرسل ثم بعد هذا الشيء ينتقدون من ينتقدون أتباع الرسل السائرين على طريقه الرسل، وواجب الإنسان أن يعلم الناس الخير وأن يدعوهم إلى الخير، وأن الإنسان عليه أن يقوي في نفسه العلم النافع لاجل أن يقوي حجة الله على العباد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده لمغدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها يعلم كل شيء عنه ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص والزيادة وصحة واعتلال وكل شيء عنده سبحانه مقدر لمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص قد يقول القائل يعني ما مناسبة هذه الآية في إثبات علم الله تعالى حتى في دقائق الامور نقول لما تقدم انكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض بحيث لا يتهيئ إلا الامتياز يعني بحيث لا يتهيئ الامتياز بينها نبه على إحاطة علمه وأن من كان عالما بجميع المعلومات هو قادر على إعادة ما انشئ وهنا في بيان علم الله تخويف للجميع وتصبير لاولئك الذين يؤدون حق الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي الله يعلم ما تحمله كل أنثى من بني آدم وغيرهم يعلم ما تحمله على أي حال هو من ذكورة أو أنوثة أو حسن أو قبح أو طول أو قصر أو سعادة أو شقاوة وعدد كريات دم البيض وعدد كريات دم الحمر وربنا قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وفي سورة فاغر وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وفي سورة النجم هو اعلم بكم اذ أنشأكم من الأرض وإذ انتم أجنة في بطون امهاتكم وما تغيظ الأرحام وما تزداد اي هو عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده سواء في بدن الجنين أو مدة الحمل أو الماء هذا الماء هو مثل الزئبق يحيط الجنين وغير ذلك مما يعرض أثناء الحمل من الزيادة والنقصان ولذا يعني هذا من مفاتيح الغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله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 ولا يقصر عنه كما لا يزاد حمل أنثى على ما قدر له ولا ينقص عما حد له عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالم يقول أخوه في مركز التفسير لأنه سبحانه عالم كل ما غاب لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه وعالم خلقه كل ما تدركه حواسهم العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله المستعر على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته طبعا مناسبة هذه الآية لما قبلها فربنا جل جلاله لما ذكر أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هو وكانت الأشياء المذكورة جزئيه من خفايا يعني العلم ذكر أنه ذكر سبحانه وتعالى أن علمه محيط بجميع الأشياء عالم الغيب والشهادة أي الله عالم بكل ما غاب عنكم عالم بكل ما تشاهدونه بأبصاركم لا يخفى عليه شيء من ذلك كله الكبير المتعال أي هو الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته وهو أكبر من أي شيء وكل شيء دونه وهو المستعلي على جميع خلقه بذاته وقدره وقهره ثم بين ربنا جل جلاله شيئا من ذلك مخوفا إيانا ومرغبا في طاعته فقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم السر واخفى يستوي في علمه من اخفى منكم ايها الناس القول ومن اعلنه ويستوي في علمه كذلك من هو مستثمر بظلمه الليل عن اعين الناس ومن هو ظاهر باعماله في وضح النهار وتامل ان هذا تاكيد بيان شونه عالما بكل المعلومات فربنا لما ذكر عالم الغيب والشهادة على العموم ذكر تعالى تعلق علمه بشيء خاص من أحوال المكلفين سواء منكم من أسر القول ومن جهر به أي يستوي في علم الله وسمعه من أسر منكم بقول ومن جهر به من خير أو شق فالسر والجهر عنده سواء كما في سوره تبارك واسروا قولكم اوجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وربنا قال وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وربنا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولذا الصديق باتن الصديق فقيهة الصحابة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكر زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها ثم قال تعالى ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أي يستوي في علم الله وبصره من هو مختف في ظلمة الليل ومن هو ظاهر يمشي في ضوء النهار فكلا الحالين عنده سواء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 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه меول له سبحانه ملائكه يعقب بعضهم بعضا على الانسان فياتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحضرون الانسان بأمر الله من جملة الاقدار التي كتب الله لهم منعها عنهم ويكتبون اقواله اعماله إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيب إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاك فلا رد أراد لما أراده وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم فتلجأوا إليه لدفع ما اصابكم وذات نساء ان نستشعر هذه النعمة أن الله جعل ملائكة تحفظنا فلما تقدم أن من أسفر القول ومن جهر به ومن استخفى بالليل وسرب بالنهار مستوى في علم الله تعالى لا يخفى عليه من أحوالهم شيء ذكر أيضا أن لذلك المذكور معقبات أي جماعات من الملائكة تعقب في حفظه وكلائته يعني يعقب بعضها بعضا لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي للعبد ملائكه يتعاقبون عليه فيأتيه بعضهم عقبا بعض من بين يديه ومن خلفه فيحفظونه ويحرسونه بأمر الله وإذنه فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة فيزيلها عنهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غيروا غير عليهم جزاء موافقا لأعمالهم وإذا أراد الله بقوم سوء فالأمر دله. أي وإذا شاء الله أن يصيب قوما بهلاك وعذاب وشدة فإرادته لا بد أن تنفذ فيهم فإنه لا راد لما قضاه فربنا جل جلاله إذا أراد شيئا كان والذات الانسان يستشعر في هذه الآيات الكريمة يستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى ويستشعر قوة الله فيرغب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان أن يخاف من عذاب الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب اتقال هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزيرة ربنا لما خوف العباد بقوله وإذا أراد الله بقوم سوء فلا ما رد له أتبعه بما يشتمل على أمور داله على قدرة الله وحكمته تشبه النعم من وجه والنقم من وجه حتى تدرك لماذا ساق ربنا هذا فقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أي الله هو الذي يريكم البرق وهو النور اللامع الذي يسطع في السماء من بين السحاب خوفا من الصواعق وطمعا في الانتفاع بالمطر وينشئ السحاب اتقال أي ويفلق الله السحاب اتقال بما يحمله من نياه كثيرة ثم قال الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له ويرسل الصواعق المحلق على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه والكفار يخاصمون في وحدانئة الله والله شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله سبحانه وتعالى إذن على الإنسان أن يخاف من ربه ويسبه الرعد بحمده أي وينزه الرعد الله عن النقائص تنزيها متلبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الجمال محبة له وتعظيمه فعلى الانسان ان يستشعر انه ما من شيء في هذا الكون الا ويسبح الله تعالى والملائكه بن خيفته اي وتنزهه الملائكه اي وتنزه الملائكه الله خوفا منه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله اي ويرسل الله الصواعق من السماء فيهلك بها من يشاء من خلقه وهؤلاء الكفار المكذبون للرسول مع هذه الايات التي أراهم الله يجادلون في قدرة الله على البعث وإعادة الخلق ويجادلون في وحدانيه الله وهو شديد المحال أي والله قوي شديد الأخذ عظيم الكيد والمكرب من طغى في الكفر من فوائد الآيات أولا عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم فهم يستكبرون ويتحدون رسوله وأنبياءه ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم فهو يعلم أمر النطف الواقع في الرحمة وصيرورتها إلى تخليق ذكر أو أنثى وصحة واعتلال وصحته واعتلاله ورزقه واجله وشقي أو سعيد فعلمه بها عام شامل عظيم عناية الله بني آدم وإثبات وجود الملائكه التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحفرة ان الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما راى منه اتباعا لاسباب الهدايه فهدايه التوفيق منوطه باتباع هدايه البيان ويضاف على هذه الفوائد ثلاثه فوائد اولا على العبد أن يحقق الخوف والرجاء في عباده ربه مع تمكين المحبه لله سبحانه وتعالى وقد جمع الله الوعد والوعيد في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ليعظم رجاء الناس في فضله ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه إذ إن مطابع العباد محصورة في جلب النفع ودفع الضر ثانيا ربنا جل جلاله محيط علمه بأقوال المخلفين وأفعالهم لا يعزب عنه شيء من ذلك ثالثا الذنوب سبب لزوال النعم وأن ارتكاب الذنوب ينافي شكر الله فالنعم تزداد وتثبت بالشكر والذنوب تزيل هذه النعم ولذلك الإنسان إذا كان يقترف الذنوب ويعب بها عبا فهو ليس من الشاكرين والإنسان مطالب بشكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله تعالى من العبادة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته